بسم الله الرحمن الرحيم سبني اسم ربك الله الذي قرق فصور والذي قدر فهدى والذي اقرض المرء فجعله غثا خثوا لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا أَصَابَ إِنَّمَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا يُخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَرَسْ بِالْإِنْفَاعِ الذِّكْرَى فَيَذْكُرُ مَن يَخْشَى وَاَتَجَرُّ نُوحَهَا الْأَشْقَاقَ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَنَكَرْنَا رَبِّي فَصَلَّى بل تحرون الحياه الدنيا والاخره خير وعد اق ان ذا ذاق الصحف الاولى صنمي بالين و